قد كان, قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليم رأي والله يؤيد بنصره من يشاء والله يهيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في